عزاهر المظلوم للحج يعني لك يالك على هالخدمه في <مسكين> <مسكين> هو وليعلى فينتينابي وليعلى فينتينابي وبلع ذنبي في اضمى يا wa sfa ya wa nshali nna'aish Ya wa sfa ya wa nshali تو محمد ماويفت بارك الله بيك ماجور حبيبي HIZIN MA TUFAT GAMRAH YIT HIZIN MA TUFAT يا اهل الحسن وين القبر يا با وينك وينك يا علي والشيعة حقهم يا علي هل يا علي والشيعة حقهم يا علي صوتك صوتك هل والشيعة حقهم يا علي الرا داوي وائل وائل وائل يا عزه الحال والشيعه حقهم يا عالي والشيعه حقهم يا حقك عمي حقك والشيعه حقهم يا عالي الى راج